لا أدعي ياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.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 أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم أمماتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم عرفا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 Amen. <laughs> يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بِتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتمة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 دون الله وليا ولا نصير. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل أمة إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحَّة عليكم فإذا جاء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 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَشَرِقُوا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ وان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره والدار الآخرة فإن الله أعدني المحسنات منكن أجراً عظيماً يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقل اتمكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء ونستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائم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 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 وَإِذَا سَأَلْتَهُم مَّا عَنْ فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبُهُمْ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 ولا ابناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائهن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 بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين, يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنا فَلَا يُؤذَينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَإِلَّا مِن تَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوَّ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِي أَنْكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا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 يولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا سَادَتَنَا سادتنا وكبراءنا فاظللونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا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 يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فَازَ فوزًا عظيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا